الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول القوة إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مديد أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أبو بحساتاتها وكل بلعث الضلالة عندكم مشكلات وفسيلة أعرضوها مستعين الله تعالى <تصفيق> الذي أعرفه أقول أقوله الذي لا أعرفه أقول أدري إن شاء الله نعم <تصفيق> النظام الذي قام على أفضل نظام اقتصادي في الدنيا ونجح نجاحا عظيما في زمن الصحابة والتابعين وفي في دولة الخلفاء في دولة النبي وفي دولة الخلفاء وفي دولة العباسيين وفي الممالك الإسلامية نجح غاية النجاح ونحن الآن في المغرب بالخصوص النظام الإسلامي الاقتصادي نجح عندنا غاية النجاح ولا يمكن أن يوجد اقتصاد اشتراكي ولا شيوعي ولا راسمالي يمكن أن ينجح ويصلح ويسعد الناس مثل نظام الإسلام لأن الاشتراكي فيه ظلم وعدوان اذا كان اشتراك هتلري وموسوليني فيها أنك جيل الرجل الذي هو أبوه أو جدوه أو هو بنفسه اشترى اكتسب واشترى أراضي واسعه شرت بمئات الهكتارات فجئت تقول لا انا أخذ منك نصفها أو ثلثيها وأعطيك ربعها هذا غاية الظلم العدوان لأن الله هو الذي أقدره على اكتساب هذه الهكتارات وأعطاه الفكر والتدبير ما اعطى ربا ولا اختصب احد هكذا بكديه وجهده تجيو تنزحها منه وتقسمها على على ناس فانيين ما فيهم خير ما يعرفوا يدبروا حط شي لو تعطيهم فلوس ما عرفوا كيف تصرفوا بها وتقسموا على في الدانين في الدانين وفي الاعداد انا كي يضيعها كلها يضيع كل شيء علم ما عندك راجل مدبر الذي أعطاه الله العقل تدبير اللي يدبر بيه كان ينتفع منها الذي يأخذ الزكاة ينتفع العمال انتفعوا ناس كثير وعيشوا منها ناس كثير وصحبوا الصدقات والآن صار ضايعة والو أبدا لأن الله تعالى ما جعل عقول بني آدم على شكل واحد والله في الضل بعضكم على بعضهم في الرزق ما معنى ذلك أن الله تعالى نزل ذهب الواحد وخلنا الاخر حاشا ولكن اعطاه الواحد اعطاه العقل الذي يدبر به مملكة أو يدبر به يعني أراضي لا تحصى ومعامل وغيرها وينظمها ويخليها تفيد بالخيرات والبركات على الناس واحد ما عطاه العقل لا عامل بس يعمل بيده فكر ما عندك ما يقدر يدبر هذا يتعاون مع هذا هذا المدبر المدير الخبير يمشي آلاف من هؤلاء الذين ما عندهم تدبير وإنما عندهم العمل قوة البدن بس ففرد مثلا الذي شركة سيارات امريكيه هذا الشغل الاف كثيره من الناس وكلهم عايشين في احسن ما يكون يعطيهم اجره هم يعطيهم عطائهم هم يعطيهم كذلك ايضا تقاعدات يعطيهم مثلا حق الصبيان حق الاولاد حق الأمراض كل شيء ونفغه سعاده ولا احد مجبور ولا احد يشتكي من احد ولا احد جوعان ولا احد عليان واحد اخر لا ما شيء هذا هو معنى تفضيل بعض الناس علاقة في الرزق واحد مدبر واحد عامل يتعاونون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله يقسم المعيشة هذا أعطاه مياه أنا أعطاه واحد أعطاه واحد وهو حكيم عليم يعرف ما يصلح لهذا وما يصلح لهذا إن من الناس من لا يصطف لاول الغنى وإذا استقر ضاع وضل ومن الناس من لا له الا الفقر فاذا استغنى طغى وبغى وظلم وتعداء والله حكيم عليم ولا يمكن ابدا ان نجعل الناس سواء مهندس يكسب في كل يوم خمسمائه درهم لما تقول له انا اعطيك خمس دراهم كما جمعت الغث من هذ العاجزات الضعاف اللي ما يعرفوا يستفيدوا بروحه يقوم هو يغش ما عنده نشاط ولا ظلم عدوان كبير انا اكسب لك يجيب لك 500 تعطيني منها 50 حتى لا ما يشتغل انا غش طبيب كذلك وهكذا وهكذا في جميع الاعمال في الان الروس الذين يزعمون أنهم جاءوا بمحاربة الراسماليه الضارمة الغاشمة التي تعتدي على العمال والله أشهد أنه بخلاف ذلك أن العامل في أمريكا أسعد ألف مرة من العامل في الروسية ومع ذلك هل يطبقون يطبقونها التسوية ابدا فيعطون عامل يعطون مثلا طبيب أو مهندس أو مدير أعمال يعطونه مئة ربل والضعيف يخدم بدل يحطونه خمسة روبل لأنهم عارفين بالنتيجة هي الختارة إذا سووا بين هذا المهندس ولا هذا مدير الأعمال ولا هذا مثلا الخبير بالزراعة ولا كذا إذا كيغشوا ما يحصلوا احتفظ وشي قولوا يقول كلا أنا وآموا قتل نحن ما معليش نتفاضل تحتان التحتان بين الناس باش ينشطوه ويشتغلوه احتاج الوقت اللي هو جميع العالم يسر الشيوعي ونترقى العقول وبعد ذلك نحن نجعلهم متساويين هذا كلب هذا ما يسير متساوي بقي شيء اشكال اما هو الحكم في الحياة اما هو الحكم في الحياة حرام لانه مثلا قال احفو الشوائب واحفو اللي حاجة. ولا تتشبه بالمشركين يعني المجوز والنبي عليه الصلاه والسلام وجميع الصحابة أمر سيوحين ولما جاءه رجلان من ملك الفرس من كسراء وجاءه ورآهما وجاء محلوق اللحاء وتارك الشوارب أعرض عنهما ما أعرضين غر فهذه النبي ما فيها شك ولا إشكال فهذه سنة النبي ما فيها شك ولا إشكال ثم هي أصلح للإنسان كل يبقى يكرط وجهه ويضر وي وي وي وي جلده ويتعب كثير أشعر أشكلفه بالكلفة والله تعالى يجعل اللحية هي يعني زينة للرجال ومميزة لهم فلماذا يتشبهون بالنساء وبالمجوس وبالمشركين وبالأوروبيين لماذا؟ على خطأ كبير شكرا أحمد الله بساطة المسافر لقريب عرب عيام وقتب الله يبعد ستين وعشرين إذا يقعد سنة يصنع لكعتين سنتين نسل سن ركعتهم ثلاثين نسل سن ركعتهم إلى أن يرجع على وطنهم اللهم إلا إذا أراد أن يتخذ وطن آخر فعنده في المغرب وطن فرصة وطن وفي كل منهما نوى الإقامة المؤبدة في ذلك نغطي كل يصلى أربعة فحدة واربعة, واربعة. ما إما إذا كان عنده وطن معنوم نوفي الإقامة المؤبدة وإنما ذهب لغرض إلى هذا البلد فطول ما هو فيه وسل ركعتهم هو مساجد وقد صلى عبد الله بن عمر ركعتين ستة اشهر في اذربي جاني لانه علم ان الثلج الثلج الذي يغطي الاودية هناك التي تمشي فيها السفون ما يذوب الا بعد ستة شهر عالم بهذا انه سر وهو صلى ركعتين فاصحاب النبي ثلاث سنين هم يصلى ركعتين في <تصفيق> الشيخ ذات الله وقام طريقة يرجع عن التجاني طريقه التجانيه في ان يرجعوا الى المصاله عن التجانيه او كذبوا عن التنمي الفاتح لما اغلق هي يقول التجانيون في كتبهم انها من كلام الله القديم مثل القرآن ونزلت على البكري على الشيخ البكري المصري قبل ما يوجد تجاني بكثير من, من زمان ويقولون إنها نزلت عليه مكتوبة بقلم القدرة إلا أن فضائلها ومزاياها ادخرها الله للشيخ تجاني البكري ما اعطاه الا لفظها في البكري كانت عنده يصلي بها كثير صلوات مالها فضل لما كان الشيخ تيجاني في بسمهون في الجزائر كان في خلوة يتعبد يقوله ظهر له النبي لا تلا من وأعطاه الأوراد كلها أعطاه الورد وأعطاه هذه الصلاة الفاتحي ويقول إن, إن فضائلها كثيرة وإن المرة الواحده منها تعد ستة آلا في ختمة من القرآن و... وها فضل كبير عندهم ثم إن هذه الأوراد أعطاه واعطى وعطاه فضائلها وبركاتها أعطاه النبي وأنا قد أخبرتم من قبل بأن شيخنا محمد بن العربي العلوي شيخ الإسلام الله عليه ناظرني وأنا كنت جاني متشدد جدا ناظرني حتى أعجزني وما أجواب في أن النبي ما ظهر للشخة جانية قاضة أبداً. لماذا؟ لأنه حدث حوادث في العالم عظيمة جدا ما ظهر فيها أصحابه لهم أفضل الناس مثلا أول ما أول ما في النبي اختلف قبل ما يدخلوا النبي اختلف أصحاب النبي المهاجر والأنصار هل المدينة قالوا منا أمير ومنكم أمير يمكن تكونوا أمر علينا يا يا يا هالمكان هالمكان لا أنتم ناس طيبين ولكم فضل عظيم لكن العرب ما تدعنكم إذا صار الأمير منكم ما تبعكم يمكن يصير أميرين أبدا في دولة واحدة وفي امه واحده لا يكون أميرين أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعتم أميرا ثم نازع واخف خلو الثاني بجف كائن المكان يمكن يصير أمير واحد وما يمكنش اللي يكون منا الحاصل شرح الله صدور الانصار وعودوا اتفقوا اجتمعنا على بكر الصديق استغرق هذا النزاع ثلاث ايام فتبغوا يتقتلوا والنبي ما دفنهم انشغلوا خافوا انهم اذا اشتغلوا بدفن النبي يصرفوا وقتالوا عاد دفنوا النبي على الصدر. لو كان النبي يظهر بعد وفاته كان قبل ما يدفن يتكلم يقول يا ابا بكر انت خليفه مثلا يقول الانصار اتقوا الله وتبعوا هذا خليفتكم كم الدلائل الكثيرة على على أن أبي بكر وخليفة عندنا دلائل كثيرة جدا منها أن مرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها سألهم الملف أعطها فقال لها أرجع لي بعد ذلك أعطيك قالت إلّا مأجلك خاله أتي أبي بكر إذا لقيتني أبي بكر هذا واضح بأنه هو الخليفة ولا خلفني كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سكن عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصل بالناس قول لأبا بكر صلي بالناس جت عائشة زوجة النبي وبنت أبا بكر صديق قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني إنه إذا قرأ قرآن غلب عليه البكاء وما يبين للناس مر عمر يصلب الناس هي عائشة بنت أبا بكر صديق قول له أكيد. قال إن كنا صواحب يوسف أي مجادلات مروا أبا بكر فليصل بالناس وما قبل إلا أبا وقالت صحابته اختاره لديننا فكيف لا اختاره لدنيانا فمن المعلوم فلم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حوادث أقرى كثيرة ما ظهر فما يمكنش يترك هذه الحوادث المهمة وبعضها سفكت فيها آلاف الدماء مثل, مثل يعني معركة الجمل في البصرة بين طلحاته الزبير وعلي بن أبي وعائشة من جهة وعالي بن أبي طالب وعقر جمل عائشة احتطح الأرض فهالدماء سفكت وكان ظهر ظهر للطحّة والزُّبُر عاشقين هم تبعوا إمامكم علي ما كيف يترك النبي الأمور العظيمة ويجي قاعدي آخر الزمان في آخر القرن الثاني عشر يجي التجني يقول له أنت حبيبي ومن أحبته حبيبي ومن أخذ وردك كفه ومحرر منا ويدخل الجنة هو ووالده وازواجه وأولاده للحفدة هذا أمر مخالف للشريعه أو مهم يترك المهم وعمه فلذلك نقول إن هذا الورد التجاني والفضائل كلها باطلة، ونزيد عليها كلام تجنب نفسه، فهو يقول في إفادة الحمديه في أول كتاب الافاده الاحمديه الذي سمعه منه الطيب السفياني يقول حين قيل له أيكذب عليك قال نعم ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق فهو عني سواء قلته ولما قله وما خالف فليس عني سواء قلته ولما قله فهمت هذا يقول لهم كل ما سمعته لقيتوا كتاب ولا واحد تحدث عني بخبر عرضوا على كتاب اللي وافق أروح عليه نسبوه لي قلته ما قلته واللي خالف لا تنسبوه لي أبدا ولو قلته أولا ذلك هذه الأوراد الوظائف والفضائح هي كلها باطلة مخلفة للشريعة الإسلامية إن الله, أن إن الله أن هذا كعب بن الأشرف كبير علماء اليهود في المدينة يهودي تخاصم مع أنصاري فقال اليهودي نتحكم إلى محمد يعني عرفنا محمد لا أخذ رشوة ولا يحكم إلا بالحق قال منافق الأنصاري وكان مسيم في الظاهر ولكن منافق الباطل قال لا نتحكّم إلى عالمكم كعب العشرة في لقائكم أنتم فأيه اليهود أيه اليهود فهذا سبب نزول الآية فأنزل الله تعالى علم أي الدعاء بالكذب وأهم لسموهم مثل ذاك الأنصاري الذي المنافق الذي قال نتحكّم لك عب العشرة يزعمون أنهم آمنوا بما انزل عليك وما انزل من قبلك من الكتب السابقه عن انبياء السابقين يريدون ان تحكم الطاغوت وكعبل اشرف لا يحكم بالطاغوت وقد امروا ان يكفروا به اما الله يكفر بالطاغوت اذا ما كفرنا بالطاغوت وهو كل حاكم يحكم بغير ما انطلف هو إذا اذا ما كفرنا به ما يصح لنا الايمان ابدا ويريد الشيطان ان ضلال بعيدا الشيطان يبغي يضللهم ويهلكهم بحيث يتحكم الطويل كنبي، النبي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا نتحكم إلى كتاب الله وإلى الرسول رأيس المنافقين يصدون عن تسجد يهربون و... ويعرضون ويذهبون فكل من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فأبا فهو من المنافقين فكيف إذا أصبتهم مصيبه من بهم كيف بهم إذا جاتهم مصيبة بسبب الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرسول ثم جاءوا كيحرفون بالله ناردنا إلى الحسن والتفقاء بعدين يجوك يحرفون بالله كاذبين والله ما أردنا إلى الإحسان والله ما أخصنا شيء يا رسول الله استغفر لنا أولئك الذين أعلموا الله ما في قلوبهم من نفاق فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فيهم أفسهم قالوا بليغا أي مؤثرا النبي عنيس على سنة كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول سبحوا بهن فإنهن مسؤولات يوم تشهد عليهم رسلتهم وأيديهم ورجلهم فهذا الأصابع لما نسبح بها هي تشهد لنا عند الله تعالى والحجار ما يشهد لنا ولا السبح ما تشهد لنا في النبي ما من لم يكفيه هدي رسول الله فلا كفاه الله لمكفهش سنة النبي وسنة الصحابة فلا كفاه الله فلا سبحان النصارى هذا ما له إسلام أبداً وأخبركم مضحكه ومبكيه أنا كنت في حميان مشارط في الجزائر وكنت جاني متشدد فجاني واحد اسمه أبو مدين شايب وأنا طفل صغير ما عندي ريح قال يلا يا شيوخو نصلي وجلس برشوي احتيت من كل وقت قال لا الوقت تمكن قلت اجدت عارف لا انا عارف. انا هذا شغلي انا تخصم معايا قال لي مع المكحر و هات لي بدم. راح اطلع راح اطلع اطلع بي اخذت شبحتي انا وجهتها مثل مكحية هكذا الخيمته و اعطيت فيها طرصة راح هو فذلك النهار افضل النياج اللي عندنا قال حمراء ضعت راح جالي جالي اه يا سيد محمد بتعطي في مكح قال الحمراء ضاعت قلت له ايش سويت كان انت تعديت عليه وقال لي من فضلك غير غير عملني لي شي حاجه لها عندها ترجع ولا رجعت تبدي فسبحان الله اخذناها مثل وثن اعبدها هي وجهتها لذلك الان شيء بعد هذا هذا البدع ما يجي منها الا شر اذا بغى يخالف النبي يعمل بدعه يعمل صوحه يدير الاسلامي اسجي في جيباء او لا نعم للإسلام في الدفاع أو لا في عيش؟ في الدفاع حنا نموحاميين كلامين وكذا أش كنديم الإسلام أو لا يعني الجهات في سبيله لا مو حامي مو حامي بقدر مو كل واحد عنده واحد مشكلة نحكي لا الموحامي يجوز الوكيل يجوز إذاك الإنسان لا يحسن الدفاع عن نفسه يعني وكيل وكيلا وذلك الوكيل يكون لا يكذب ولا يظلم ولا يتعدى ولكنه عالم بالإحكام ويقدر يذكر القاضي إذا أخطى يبين له الدليل على أن هذا الموكل اللي وكلني هو لا هو الحق بدليل كذا وكذا هذا جائز من المحامي في هذا الزمان في الإنسان إذا وكله على شيء هو حق إذا تعرف أنه الحق لك وكلت المحامي يخرج يتحقق هذا جائز إذا تعرف أنك مبطل وظالم ومتعدي وكلت المحامي يحتيعونك على الباطل فهذا حرام لا وأنا بنفسي عمي في انا بنفسي عملت المحامي لان في الشرق الظلم في المغرب اكثر وانا ما, ما طريت قط ابدا طول عمري في البصره 35 وثلاثين, وثلاثين سنه عمري ما احتاجت المحامي ابدا الا مره واحده وحد ذكر المره ما احتاجت المحامي هذيك المره انا غاب الحاج طه الفياض سافر وخلاني انا مجله الشبان المسلمين انا اديرها واخرجها وأحررها مشيت لواحد طبيب أسنان في البصرة والحقلية النوبالية جاء واحد إنجليزي بعدي ودخله وخدمه عليا وقبت أنا رأيت حالي وكتبت مقال لكن ما سميته هو كتبت مقال قلت ناس خوانا مجرمين طبيب خائن مجرم قدم الإنجليزي على المواطن له وذميته كثير ذاك المقال هو أحمق لو كان سكت لأن في ذاك الوقت كان في البصرة 13 طبيب أسنان لو كان سكت في ما معرفه لكن هو أخذ المجلة كل مجلس هالكلب الهلالي سوى فيها شوف هالكفر الهلالي سوى في هال كل حتى شعاه هو شوى الشعاع في النهر جا مرفع عليا قاضية عليا أنا وعلى صاحب المجلة وعلى صاحب المتوعلة طبعا المجلة وطلب وطلب مني أنا 5000 دينار والدينار اثناعشر ياعا اثناعشر درهم ونص يوم أنا ما رح الحاكم اللي ليحكم علينا أول يعني شو كان أول بغنّد بقي استهزئ به احتج أول مجع وظهر للرزانة. قال أنت إيش اسمك وين تسكن في أي رقم كذا في أنت إيش اسمك وين تسكن كذا وكذا وأنت قال أرفعت الجلسة وهذه هي خرجت أنا أول وأخيراً أنا هذا اللي حضرت المحامي أما جيت هنا المغلي بلجت الأمر بخلاف ذلك أول ما اشتريت اللاجئ 40 ألف رن. ما اشتغلت وضم وضمنها نسانه شهر الشهر 1 بطلت ما بقت تشتغل وديت هذه الصعبه شكت في حالي ما معسل محامي حاولت علي عليا الظلم فاضطريت الى اني اعمل محامي وكل محامي عملته كان على حق ونجحت فيها انا هو و... بل افتكرت انا واحد انا وكلته كان هو يعني عمي من الرضاع وكلته على ذا فشي اللي عندي لي بيني وبين عمي من الأرض ومن البيوت فهو قام تآمر مع عمي عليا وبعوله بأبخث الأسمان خمسين ألف ريال واكثر مئة ألف ريال الف ريال وأخذ الفلوس وإحتما أعطاني شديك لخمسين ألف ريال أكلها وكل مرة يكسب المكتوب أنت كذا وأنت كذا يمدحني أربع سنين وأنا صبر عليهم أبغاش يأتي بعد أنه ضيئ بعد ذلك احتنى حاكم السادات وكلمته وقال لي قال لي غير هذا الشيء اللي قلت اكتبه ليه اكتبه ليه وخليه عندي له لي اتبالية عندي عنده له وخلته عنده وهو طلب سلطة من من قصر السوق أعطاه السلطة فسقفلوا جميع ما عنده ووووقبض الخمسين ريا خمسين ألف ريال وبعثالي لهنا إلا مكناس هذه قصة الثانية اشتريت دار من يهودي في الملاح واشتريت أنا تحتاني والتحتاني تابع له السطح واحد اشترى الفوجاني واستولى على السطح وطرد هذوك الناس اللي مسكنهم انا ايضا عملت المحامي ضد يهودي وحاكمه لله حتى غلب وثبت الحكم واقف الانسان المحامي دا يوقله على شيء هو حق باش يعاونوا عليه هذا جائز ما يوكلو بالباطل باش يجيب للباطل هو وياه في الذنب شيخ لنا احمد الرحام اللي يقول في مقاله <تصفيق> في ثلاثة أحاديث الحديث عائشه من الحديث في أقليل أهل المعلمين وطور برشة الحديث المشيخ الحلال حديث الحلال وبيين والحرم عمر انا اقول ألكان نظمه بعضهم فقال جملة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتقي الشبهات واجهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية أربعة أحادي قيلها معاني الأحادي كلها ترجع لها اتقي الشبهات هذا حد حديثنا حد عنهم بشي واجهد في الدنيا يحبك الله بزيزي ما في الدنيا يحبك الناس ودع من إسحسي سأمر تركو ما لا يعنيه من العملوا بالنيات هذه الأربعة يعني معاني الأحادي ترجع إليها تسرّض منها بس هذا المراد ليس المراد أننا نعرض أحد الأخرى بس يعني الذي أعطى الله بصيرة وفهم يعرف أن هذه أصول جميع الأحاديث كلها ترجع إليها ما بقي عندكم سؤال؟ ما صارج عن يقسم الله السليه ويقسمها بالإيمان ويخن على طاعة الله وطاعة رسوله والحمد لله رب العالمين